هذل للناس تجعلن له قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلمو أنتم ولا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون